أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيار كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقون أيام معذورات فمن كان منكم مريضا أو عدا سفرا فعذبت. antum tantu wa khayran fa khayrun wa an Yeah. un اي يا وَأَنَّ Amen. وَرِتُبْ مِينُ لَّي تَغْرِفُ كَمْ بِرَبِّكَ عَلَى مَا هَدَاكُم وَعَلَى لَكُمْ تَشْكُرُونَ ان <تصفيق> اور وَذِي تُكْمِلُ الْعِبْدَةَ عَلِيُّ كَبِيرُ عَلَى مَا Uji! Why is ونحل لكم ليلة الصيام Ali need تلك حدود الله فلا تقربها كذلك يبين الله آياته تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آمين <تصفيق> تا وَلَيْسَ الْحَيْوَةُ تُغ تب أ به سق ماها لَقوم إن الله لا يحب المرتدين Oletan, <tuh> että I'm in intaham fa da'ud wa al-zallimim فَمَنْ يَحْسَدَ عَلَيْهِ للحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل تدعونكم وتقبّوا، وعلمو أن الضبا مع المستقيم، <تصفيق> وأم. قدم لكم من موقع معاج.